بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نصفه أم ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتني القرآن ترتيلا إنا سنوقي عليك قولا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 واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أنيما يوم ترجف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 فكيف تظنون ان كفرتم يوما يجعل الودان شيبا السماء ومن به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن تَخُذْ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلثَيِ الليلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن يحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خير تددوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور